فكذبوه فأجئنه والذين معه في الفلك وأغرب الذين كذبوا بأياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم عبود الله ما لكم من إله غيره أ فلا تتقولون